وَيَسْخَرُونَ فِيكَ كَمَا لَمَّا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِمْ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ